وعلى آله وأصحابه هداة الأنام وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الوصية المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه ومراقبته فيما نأتي وفيما نذر فبالتقوى تحصل الولاية وتزف البشرى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 حتى يغلب الناس على أمرهم في هذا الفهم المقلوب ويبقى الأمل في نفوسهم قائما في أن تجيء فرصة سانحة ترد الحق إلى نصابه وهم في أثناء ذلك الترقب يكونون قد أشربوا في قلوبهم الاعتقاد الفاسد بأن ما يفعلونه من هذا البعد والقصور في التدين والخلط بين الزين والشين هو الإسلام بعينه فاذا ما قامت صيحات تصحيحيه تدعوهم الى الرجوع الى المنهج الحق والتمسك بالشرعه الخالده كما انزلها الله جل وعلا انكروا عليهم ما يدعون اليه واتهموا الناصحين بالرجعيه والجمود والعظ على ظاهر النصوص دون روحها واغوارها كذا يزعم دعاه التلبيس والتدليس ولسان حالهم عند نصح الناصحين ينطق بقول الله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ويؤكد كلامنا هذا مقولة ابن مسعود رضي الله عنه التي يقول فيها كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر قالوا ومتى ذلك قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراءكم وقلت فقهاءكم وكثرت قراءكم وتفقها في, غير وتفقها في غير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة واما الخطر الثاني عباد الله فهو أن هذا التلبيس والتضليل ينتهي بالمسلمين إلى الفرقة التي يصعب معها الاجتماع الكل كل طائفة ستزعم أن لها منهجها الخاص بها فتتنوع الانتماءات إلى الإسلام في صور يغاير بعضها بعضا كالخطوط الممتده المتوازية التي يستحيل معها الالتقاء حتى إننا لنرى بسبب مثل ذلك إسلاما شماليا وإسلاما جنوبيا وإسلاما شرقيا وآخر غربيا وإنما الإسلام شرعة واحدة وصبغة ما بعدها صبغة ولكنه التضليل والتلبيس الذي يفعل بالمجتمعات ما لا تفعله الجيوش العاتية إن المجتمع المسلم التقي النقي هو ذلك المجتمع الذي تسود فيه أجواء النقاء في المنهج والوضوح في الهدف وسلامة السنيرة في الحكم والفتوى والتربية والتعليم والأحوال الشخصية والمعاملات والشمولية في الالتزام بالإسلام على منأ على منأ وتخوف من تهميش أي من جوانبه التي شرعها الله أو ازدج بها في ركام الفوضى والمساومة والتنديد وإن المتتبع لسير عصور الخلافات الراشدة وإن المتتبع لسير عصور الخلافات الراشدة عبر التاريخ ليقطع باليقين أن تلك العهود كانت عريةً عن مزالق التلبيس والتضليل والخداع والمراوغة في التعامل مع الشريعة من كافة جوانبها ولذلك حصل لهم ما حصل من الشأو الرفيع والملك الواسع في الدنيا وما ذاك إلا بفضل الله عليهم ثم بما حبوا به أنفسهم من الصدق مع الله في الباطن والمخبر المترجم في الواقع والمظهر وهم مع ذلك ليسوا أنبياء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 على بعض اهل الكتاب مخادعه اقوامهم وشعوبهم حينما يدسون في شريعتهم ما ليس منها لتلقى الرواج والانتشار في صفوفهم وليظهروا, وليظهروا لهم بمظهر المصحح المشفق وذلك حينما قال الله عنهم ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم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 قول الله عنهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ويؤكد هذا الذم بقوله في موضع آخر يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون إنه التدريس والمراوغة والتلبيس والخداع الذي يردي بالمجتمعات ويهلكها عندما يدب في صفوفها أو يموج فيها كموج البحر وذلك من صفات الامه الغضبية والامه الضاله ايها المسلمون التلبيس والتضليل هو اظهار الباطل في صورة الحق وجعل الشين زينا والشر في صورة الخير وان من المقرر في هذا الامر الخطير ان من يعاقر لبس الحق بالباطل ان من يعاقر لبس الحق بالباطل يجد نفسه مضطرا لان يكتم الحق الذي يبين انه الباطل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 ولي لأعناق النصوص الواضحات يقول بعض السلف إن الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق وتكلم بلفظ له معنيان معنى صحيح ومعنى باطل فيتوهم السامع أنه إذا أراد المعنى الصحيح فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده في الحقيقة هو المعنى الباطل ثم اعلموا يا رعاكم الله أن للتدليس والتلبيس وسائل متعددة فإن مواقع ذلكم لا يلزمون طريقا واحده كما أنهم في الوقت نفسه ربما لا يتقنون كل طرقه ولذلك قد يلجأ بعضهم إلى التأويل الفاسد واتباع المتشابه من النصوص واتباع المتشابه من النصوص الشرعية التي تخدم مصالحهم وتوجهاتهم فيقعون في لبس الحق بالباطل وقدم الله من هذه صفته بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وهذا المسلك الخطير عباد الله لا يمايز بين اهل الاهواء واصحاب الزيغ والشبهات فحسب بل يمتد اثره الى كل من آثر الدنيا على الاخره في علمه وحكمه وتعامله في علمه وحكمه وتعامله كائنا من كان يقول ابن القيم رحمه الله كلاما مفاده ان من آثر الدنيا من اهل العلم واستحبها فلا بد ان يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وفي خبره والزامه لان ان احكام الرب سبحانه كثيرا ما تاتي على خلاف اغراض الناس ولا سيما اهل الرياسة فاذا كان العالم والحاكم محبين للرياسه متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك الا بدفع ما يضاده من الحق ولا سيما اذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى، فيختفي الصواب وينطمس وجه الحق انتهى كلامه رحمه الله فاذا كان هذا الاثر يبلغ بالعالم والحاكم هذا المبلغ فما ظنكم بالصحفي والمفكر والسياسي والمنظر إذن على إن الأثر أبلغ والهو أشق ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إن أهل التلبس والتدليس قد يسلكون مسلكا آخر هو من الخطورة بمكان وذلك من خلال كتمان الحق وإخفائه وعدم إظهاره وعدم إظهاره للناس وإن لم يلبسوه بالباطل ثم هم يسويغون الحجج والشبه في إخفائه وخطورة إظهاره ويضخمون المفاسد المترتبة على إظهاره في مقابل تهوين المصالح المترتبة عليه لأن لبس الحق بالباطل وكتمان الحق أمران متلازمان يقول شيخ الإسلام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل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 وأن الخذلان والخسارة والبوار مرهون بمدى بعد المسلمين عنها ونأيهم عن سبيلها وعلينا معاشر المسلمين ألا نغتر بالأطروحات المزوقه والتلبيسات المنمقة في تهميش الشريعة كما أنه ينبغي أن يكون موقف المسلم أمام اعاصير التضليل وزوابع التلبيس والتضليل أن يقول ممتدح الله به الراسخين في العلم الذين يقولون أمام هذه الفتن المضللة والتشكيك بشرعة الله آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأا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 أن لبعض المفسرين كلاما لطيفا عن قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون بأن إضلال الغير والتلبيس عليه لا يحصل إلا بطريقتين فإن كان ذلك الغير قد سمع دلائل الحق قبل ذلك فإن إضلاله لا يتحقق إلا بتشويش تلك الدلائل عليه وإن كان لم يسمعها من قبل فإن إضلاله فإن إضلاله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 إلا لتستبين سبيل المجرمين وإذا ما كثر اللغط واللبس ونطقت الويبضة في أمر العامة وخلط الناس قولا صالحا وآخر سيئا فليس إلا اللجوء إلى الله سبحانه لاستجلاب الهدايه والوقاية من اللبس والتضليل كما جاء عند مسلم في صحيحه في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل عالم الغيب والشهادة